ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم هما كانوا به يستهزون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله نَفْسِهِ على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قُْ إَِّما هو إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنِ بَر أُمَّا تُشِْكُون قُلْ إِماَا هو إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنِ بََّّا تُشْكُون الذيذنَ آتيينَهُم الكِتابََ يَعرفونَهُ كماَمَا يعرفونَ أَبَناءهُم الذيينَ خَصِرُ آافُسَهُ فَهُم لا يُمِنون.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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَتاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَوَيُرْهِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ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 ليس لَ مِن دُونهِ وَلّ وَل شَفِيعُعَهُ يَيتقون وَلَا تَطرُد الذيذينَ يدععونَ رَهُ بِالغادات والعَشّ يريدون وَجههَا مَا عليكَ مِنْ حسابِهِم مِن شَيئء وَماَا مِن حسَابِكَ لَيهم مِن شَيء فَتَضردَهُ فتَتردهَهُ فَتَكونَ منِن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 وَهُوَالَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ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 قُلْ مَنْ يُنَجِيكُمُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ تَضَرُعًا وَخُفْيَةً لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يُنَجِيكُمُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمُ تُشْرِكُونَ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض أنظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 وَهُوال الحَكمُ الْ الخَبير وَإِذْ قَالَ إبَ رَهِيمُ لِأَبهِ آزَرَأةَ التَّخِذُ أأَصْناَامًا آالهَا إِ يَأَراكَ وَقومَكَ فيِي الظَلالم مُبين وَكَذَلِكَ نُرِيئِبَ رَهِيمَ مَلَكوتَ السَّماواتِ والالْأَررض وَلكُونَ مِنَ الْ الموقنين فَلََّا جََّ عَلَيْهِ الليلُ رآكَوْكمَا قَالَهَا رَبّ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 قال أتحاجوني في الله وقد, هدان وقد هداني ولا أَخَافُ مَا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وَكفَ أأَخَافُ مَا أَشَْكتم وَلا تَخافون أنكُم أَشَْكتم بالِاللههِ مَا لَمْ يُنَزّل بهِهِ عَلَْيك موسُلطان فَأَُّفَريقَن حُّ بالالأَمنِ إنِ كهاتُم تَعلون الذيذينَ آمنوا وَلَمْ يَلْبِسء مَ نَهُم بِظُلمٍِ أُلائِكَ لَهُ الأأَمْ أُلائِكَ لَ الأمْنُ وَهُم محتَدون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 وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجدت بينهم وجدت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمُ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ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 اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَم نَ الرَّمَعَكُم شفَعَاءكُم الذيذينَ زَعممتمُ أنهُم فِيكُم شرَك لََ تق الطَّ بَنَكُم وَضَلَّكُم مَا كُنتُم تَزمون إ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّوَا يُخْرِرجُ الْ الحَية منن المَييتِ وَمُخرِرجُ الْ المَييتِ ذلكَكُم اللهَّ فَأََّ تُ فَكُون فَالُِ الْ الإِصْباحِ وَجعلِلُ الليل سَكَنَ وَالشَّممسَ وَقَمَرَ حُصَْان ذَلِكَ تَقدير العزيز العليم وَوهو الذيذ جَعللَكُمّجُمَِ تحتدُ بهِهَا ف ظُلُمات الْبَرِّ والالبَحر قدَدَ فَ الصلن الْآيات لِقَمِي علمون.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 وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خَالِقُ كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قَدْ جَاءَكُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمُ فَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمْيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظُ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع مَا أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الذِّين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَلَى عَدُوٍّ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقومه يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم, وهو وليهم بما كانوا يعملون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 وَهُو الذي أَنْ شَأجََّّاتٍ مَعْرُوشاتِ وَغَيْرَ مْروشاتِ مع وَخْلَ وَزَّرعى مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّييتونَ وََُّّ نَ متُتَشابِه وَغَيْرَ متَشابِه كلُلُ مِنْ ثمَمَرِهِ إذَا أَثمَرَ وَآتُ حَبقَّهُ يَوْمَ حصَادِهِ وَلَا تُسِْفُ إهُ لا يحبُّ المُسْرِفين.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 حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل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 فَمَنُ الطِلَّغَيرَبغِم وَلاَا عَم فَإَِّ رَبكَ غَفُور الرَّحيِيم وَوعلَ الذيينَه دُ حََّمنا كلَُّذ ظُفُر وَمنن الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمناَا عَلَيْهِمُ شحومَهُماَا إللاا م حَمَلَت ظُهُورهُماَا إِللاا مَا حَمَلَت ذُهُورهُماَا أَو الحَوَاياَا أَوْ مَخْتَلَ طَ بعظم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 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَحَضَّرْنَا لَهُمْ عَذَابًا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ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 أَْ تَقولوا لَْ أن أُهزِل عَن الكِتابُ لَكُ أَهدَ مِنهُ فَقَدجَ أَكُم بَيينَةُمِّ الررببّكُمُ وَهُدَو وَ رَحْم فَمَنْ أأَظْنَم مِ كَذَّبَ بآياتِ اللهَّ وَصَدَفَ عنْهام سَنَجَز ال الذينَ يَصِْفونَ عنْ آيات نَاسُوه العذاابِ بِمَا كانوا يَصدفون.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 قُلْ إِن هَدَان رَبِّي إلىى صِاطٍ مستُْتقمِدينينَ قَمَم مِلَّ تَئبَرَهِي مَحَنفَا مِلَّ تَائبَرَهِي مَحَنفَ وَماَا كانَ مِنَ الْ المُشِْكين قُلْ إِ صَلَاتِ وَنُسك وَمَحياي وَمَماتَ للِلهَّهِ رَبّ العالمين.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 ثُم إ رَبِّكُم مَ رُجعُكُم فَيُونَبّئُكُم بِمَا كُاتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُوَّذ جَعلكُمُ خَلَاءِ فَ الأررض وَرَفع بعدعْضَكُم فَووقَ بعْضِهَا دَرَجات لِيَبلَلُ وَكُمْ لَبلَلُ وَكُم فِي م آتكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرع العقابِ وَإِهُ لَغَفُور الرَّحيِيم.